الله أكبر الله أكبر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول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 اُّولائك هم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 إذ يغشِيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما أليطهركم به.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 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 جميعا، فيركمه جميعا، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعيونهم قليله ويقللكم في أعيونهم ليقضي الله أمرك لا مثوله وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَدْلَى فَأَتَانِ لَكَ صُوْعَ لَعَقِبَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إني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 كُلُوا مِمَّا غَلَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ